كيبلختام كذا صورتني كشني كيبلختام ajiz sibt muzulda giz nafligh atrna adori tziyan adoriya wiyana tani ari katgar binad siwalirani tatnit magat azit ورن طفل امام زليات سيحيت وليني ذا سادنس كليمامنا اد وجداع في وقت مغلم كانو صدغ تسزيتي ولا ناله الى يجدر الجن وكل تريت الى يجدر الجن وكل رقم من غير وكان يو ابكن فقسغه وادوري السنه القانون كتين يا نزم زيت وايش سوا له اتلا دار ولي شور السنه اتمونتي فرغنت متات سكان غيل الزبره غي ورساتلكمت اللي لا سواغ البرز استوفيتا فلوس اللي رسكرتهم فين ما ختي توفيت واللي في عاد أفوس نصيف لك آه غريب قراد الحج لك تمتويم لك أسواليني وتمزيرت أورتي التريمة الكدرباتي قديل حكمتي يغمرين أكل الوزارة درسها السنتاي أوليني إنسفلتش تنتيك روين أهيت قتل اللي سنتغطة ايغي مطلومك سدهر والي اسم حتاس اهي اللي تساولتي ادو العقل سيكر سنتي طيعك وكان السني ايغا تسرون الراد اخطني تفلحي كوكمل سني يغتسرن ورد اختني تفلحي اما نختلا ترجاني كوسيف لمالي اما نخت نديت مكرت ماني غرتنك يفدت مزينه الدار قلو وي في الوسيف قال لي وريكي ندرنا اللي غوري <تصفيق> ويجب أن أقوم بحيث يحمل وصيف المليء قد كنت أتركي الغلات ومندغ نسكل تمديرك نسي يفلح أني تفكي بود الخطر يلا كلا إيه غيق كل المزوذي سمسوري كميلي ببس ودر نغوك أنا الزويت ما داس يحل دا ولا تريت اول يخسر غيكاد اور كل الشوا لمي انت سنترمي وليغط زين طب اف لمترن تا كورت اللاعبين سمعت سكانوا رجل ولا ترانا عنا نرتاج سبان مايوين الكاس ولا إني التعادل كسل غمان آآ يو إجمار إبدا سكر فاريت ركال أمونا تقولوا بالدات كل فوراس النور مدغن لا تفيوين إذ ذكرات مزيرت إشتتم الناس أغرصني ترجي سياف الماكنس آه وحدة مالية شكرا غرفو ناس الله سرق يدر يتلوني حس أخمسة بلانت الدرس نسنغ المحالي إيسا تنضهي لتزنس ما تشاتي سنت أشجيل انتي خبجاس كونو نمشاو رد نصالح تما زيرت سولور و يا نتزيني حرج استيغره الستاره اركنغين تمريد فالمرشحين ونطزيت فت الدار و يا حملناش اجا كرتنا من جرحو كاس الخير ابو تسمي و ابو اسمي وين بوكره الفوقيه وتميرتي شريكنا شملتي فالاني وانا نترت جوج د تفات رحلتي انا نكتيت ما زرت لفات تستي اي معلم قراشي حرقا ونفاسني مسكيت لينا بوت مغرات فتي الدرس ورشينيته ادلفين سسم ديغراما كيسلان اوياتك تاشي فرح من التليفون زوج يا اسمك يا نا حنس في لك دفع مرات تحتك واترفيا رديشت للمحكيم دي سورت لي زرت اني غو سمعي قشاديس من الشريكان حسن بو قاسي هالسلمن وفي لاكات وفات مر النزاح سايترس المالي محمد بو قاسي وين نغن فرحس اي غكن وين ندت وانا ما نسوس الا بالحسن قوت مال مال الطفي <تصفيق> اي في الديركازنا اترانا ما سنسوس الزيتلوس راهاتي بالحسنة كأنا أتل الشركة دارسولتي واتايا ايه اتلحج محمد اولا اتماسايا انا يلحج حمد انا في الاسنس المغا ايه اتلحج محمد اتلحج محمد ايه اتلحج محمد ايكملنا سفر مغيت كي كي اي, أي داوني ديف اي قاسلة منو نتاي اي غيمونت لحنا دوسلالتو خينا اي خلت ميغيت ادعو كيوين اللي كيبيت ادوسو نغم نقرن ايت مفاولي اي داوني ديف اي قاسلة منو نتاي اي قواد سوسة اسلي دي رامي ويا مرقكي كده سولي بتنشاني واجيب رفتام ورادان هشتهم ورشي ميتيا كل عبد الرحمن دوسا ونكا يويني النتيجة ختمزيرتان كروساني تكريم الحاس براهيم كلس لناسي بتشكرات تديل الفرحه رسه ايك عبدو تتداش مليس لاكي وانا ريت تمفاسلي اركي غفا لا درس العقل تيت لاكل طرف مسي اتتت جات مزيرت ولا التجره الله يفرق غفان الخير آسف انت ما نرتديس حراً لغلتي آآ ظلت يا عدلي بو العلمات يا نيقى بهرابوت مضمت اتفعنا وعلم الظلت غي ظلت نشراي لانسا آآ ولي عدلنا يا عدلي يحيى ما تورثنا نعتمنو بالعيد قلتني في الاول كوكوي فالتسجيات العلمان احزلكو كل كلو أسيدي محمد إبراهيم كل صالحيني الله يرحم سيدي هاش مرعوني سياني